بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدا والذي أخرج المرعى 112. فجعله غثاء أحوى 113. سنقرئك فلا تنسى 114. إلا ما شاء الله 115. إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسر 117. ذكر إن فعَت الذِّكْرَةَ سَيَذَكَّر مَن يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَنَ نَارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى 112. قد أفلح من تزكى 113. وذكر اسم ربه فصلى 114. بل تؤثرون الحياة الدنيا 115. والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صح في إبراهيم وموسى.